قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حمّلنا أوزاراً من زينة القوم فقذفناها فقذفناها وكذلك ألقى الصابر فأخرج لهم عدلاً جسد له خوار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 وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ فَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْكَ فِي نَحِتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ إِذ رَّأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعُوا أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل إني خشيت أن تقول فرقت بين بني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 إن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وظل إلى إليك الذي ظلت عليه عاكف لنُحذقنه لنحرقن لنُحذقنه ثم لنسيفنه في اليوم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 وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنَ اللَّدُنِّ ذِكْرًا مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْلًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنُحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُر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 ربي نسفا فيذرها قانصف صفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج وشعَت الأصواتُ للرحمن فلا تَسمعُ إلَّا همسا يومَ إذِ الله تَعْفُ الشفاةُ إلَّا مَن أذنَ لهُ الرحمان إلَّا مَن أذنَ لهُ الرحمان قولا يَعلمُ ما علم العيد. وصرفنا فينا معيد علهم يتقون أو يهدث لهم ذكرى فتعال طار الملك الحق وادع ترجع منه وَقُلْ رَبِّ بِسْمِ رَبِّي الْمَلِكِ وَلَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُم مِّن بَعْدِهِ لَمَسُّوا مِنَّا فَتَحَسَّسُوا مِنَّا وَلَا يُنَبِّئُونَ عَن مَا أُذِنَ لَهُ إِنَّهُ كَانَ عِندَنَا مُشْهِدًا فَأَقِيمُوا الْحَقَّ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ فوسوس إلى الشيطان قال يا آدم أنك على شرط قال يا آدم على شرط من الملكين لا يملك فأكل من العهد لما سمعت وما وقظت قايوم يشفاء الا ينعم جمنا والاصرا امن رب فرضا في المجد باقوم حتى تعنم فيلا بعد بعد إِنَّ مَا يَرْجِعُنَّ إِلَيْكُمْ مِنْهُ كُلُّهُ فَسَنُحْصِيَتُبَ وَلَن تَرَىٰ مُضَاعَىٰ وَلَا يَشْقَىٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّهُ يَمْشِي حَسْتًا يومئذاما قال الرب ما حشوتي اعرضها وترى كل ضوضاء قال لك ذلك اذا تذكرت وكانت كانت سيما اسرفوا ولم يؤمنوا بها يا قومي وراثروا الاثرتي اششدوا القوا اتعلمن ان منكم املا قابلن من قوم يمشون إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ مِنْ يُنْيُّهَا وَلَوْمَا كَرِمَةٌ مِنْ سَوَخَزْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ بِذَارًا مَنْ جَوْمٍ عَلَى مَا يَقْرُونَ وَسَذْبِثْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ قُلُومِ الشَّمْسِ وَصَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آمَاءِ آل الْلَيْلِ فَسَذْبِثْ وَأَطَعْفَ النَّهَائِ فَعَلَّكَ وَلَا تَهْدَنْ عِينَيْكَ إِلَى مَتَّعْنَا زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه وإذ قرأ بك فهره وأبقى وأنه أهلك بالصلاة واستمر عليها لا نسألك رزقا واستمر عليها لا نسألك نحن نؤذك والعاقبة للتقوى وقالوا لا يأتينا بآية من رب أولم تأتي من في الصحف الأولى ولهم ألا أنهكنا بعضاء من, من لقد لقد ربنا لنا اوسنت الينا صلو ترى تبعها يا ربي منت بآياتك قبل ان تدلوا على فستعلمون من أصحاب الصراط السبيل فستعلمون من أصحاب الصراط السبيل ومن